إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونقتغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا وجعله الله فلا أمر له ومن يؤمن فلا هادي له أشهد أن لا إجلاه للباع وحده, وحده لا شريف له وأشهد أن محمد عبده رسوله اللهم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبدك ولبيك مخنة على آله وصحبه ومنثار على نهج إلى الدين بعد فنواصل الحديث حول شخص رسالة النورية ووقفنا عند قول شيء في الإسلام التلمية ولهذا لا يوجد لنفاة بعض استفاة دون بعض يعني احنا قلنا شيء على هذا بس وقفنا عند على الاساس ان هنا مبدأ سلام في خلستان يتحدث عن الاشعرية الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض فيقول لا يوجد لهؤلاء الذين يوجبون فيما نفوه إما التطويب أو التأويل المخالف لمقتبى اللفظ مسألك التصريح بأن الأشعارية ينفون الصفات وما قولك إحنا ممكن فيش فعربنا سبحانه تعالى عن بعض الصفات او أغلب الصفات اللي وراء في القرآن والسنة وهي كثيرة جداً هو أثبتوا كم صفة سبعة اسمها عندهم الصفات الثبتي الصفات السبعة التي أثبتوها اللي احنا عارفينها قدرة إرادة العلم الحياة السمع والبطر والكلام باقي الصفات تشعر من كلام شخصين تيمية أنه يقول إنهم ينفونها انهم ايه ينفون هذا نفي والنفي لشيء اثبته الله تبارك وتعالى كفر وعجله ان رب سبحانه وتعالى بيثبت اوصاف فياتي شخص يرتي ربنا سبحانه وتعالى يثبت اوصاف فياتي شخص ينفي هذه الأوصاق هذا كفر بس هذا لا يعني أن نقول فهؤلاء هم كفار ولا يقصبه شيخ الإسلام ولا غيره وإنما هم نفعوا ذلك بحبة إن الإثبات يدل على التشبيه لكن في حقيقة مذهبه هذا نفر لو لا حسن نية لكانت مشكلة من نفسها هم عنكم حسن النية في النبي لك انا بنسي لحجة انني ونزي لعلى سنة لحجة عدم التشبيت فهم يجيبون فيما نفوه منصفات اللي اثبتها القرآن والسنة اما التفويد واما التأويل فهو في الحقيقة اما التأويل واما التفويل بس بطيبية هنا قال اما التفويد واما التأويل هو ارضه ايه؟ ارضه إن الجماعة الأشعرية اللي هم أنسعوا المذهب الأشعري ونسبوا أنفسهم إلى قبل الحسن الأشعري زي الراجل ودايما كما نتعلم عن الأشعرية يبقى أول واحد مستهدف فيهم صخر دين الراجل إنه ده يعتبر الشوكة الأساسية للأشعري يجي بعض الجويني الشهر الثاني أبو حمد الغزالي لكن رقم واحد اللي يعني قوامه وشيخ الاسلام بشدة وماذا بي افعل انه هو فقر الدنيا الرازي وكتاب درق التعارض بين العقل والنقل يكادي يكون مكتوب علشان يناقش الرازي كل مسألة في هذا البعض هو بي لا بتكلمش عن الرازي ولا الجوين ولا الشهر الثاني وبتكلم عمم يقتنع بمذهب السلف ويظن انه تطيق وبتكلم على ثالثة من العلماء هم أقرب إلينا في مذب السلف الصالح وغير مقتنعين بمذب من الأشعرين مع أنهم أشعرين يعني زي ما تلاقي مثلا إيه ناس كتير كتير جدا من الدرسور في الأظهر وطبع لخلنا احنا من نتكلم عن الأظهر بنبه هؤلاء إخواننا نجيل لهم ولهم مكانة في قلوبنا لكن الحق أحب إلينا من أي واحد فيهم وليس معنى أن نذكر الأظهر أو كده يعني أننا نقلم من شأنه ومن دوله بل هو قلع منها هذا السلام لا يجادل فيه لجاحه لكن في قضية التوحيد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وبعض القضايا الأخرى هل لا نستفق معه فيها فقلنا لا نستفق مع شخص في قضية هذا لا يعني أننا نستفقه ونحكم على كل ما عنده بمباطر ربنا سبحانه تعالى قال وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ قوم على لا تعدلوا تعدلوا وأقربوا للتأقوى وده منهج السلف منهج الوسطية فياريت انتو تنتبهوا لهذا ودايما تسمعوه منيه عشان نباش واحد يقول لك ده بيأول ثلاث نباشي دك يقول لك ده بيأول لا هذه القضية لأنا عليها ولا يمكن أبدا يواحد بعض حتى يتعينيه يا نفسه لم يكفر أحدا ممن ناقشهم أو خالفهم وحياني يقول اني مذهب دين مذهب مثل إيه الحاد مذهب كذا واتكلم بشدة لكن الرجل لا يحكم على شخص بعين انه كافر او ليس كافر كتير من اخواننا اللي درسوا في الازهر مش عاجبهم المذهب الاشعري ولا مقتنعين بيه يعملون مثلا كتاب العقائد الاسلاميه في كتاب ده من لابن حجه كتاب العقائد الاسلاميه بتاع الشيخ صفت انت عارفين الشيخ صفت رجل علم معاصر رحمه الله كسب كتاب فقه السنة وبلغ من مكانك كتاب فقه, فقه السنة اللي حققه من الشيخ للباني رحمه الله كتاب تمامي منه كتاب حقق دي كتاب فقه السنة عشان لا حديث و... لان الشيخ للباني رأى اهمية كتاب فقه السنة وامتشاره في العالم الثاني فهنا الشيخ سيب سابق أما تيجي تشوف مثلا في كلامه في العقائد الإسلامية الكتاب اللي هم مقررينه في الجماعة الشرعية وإحنا فراحة بندرس بس لنكشف للطلاب إيه اللي كان عليه الوقت الشيخ سيب سابق سابق بيحب مذب السلب لكن ما درش مذب السلب بالتفصيل لأنه مش متخصد في العقائد هو مذب ومذب بالفكر فبدأ يامل إيه؟ ياتي إلى أنصار الأشعرية ونستبدلها بأنصار سلفية ويحاول ان يكون مع السلف الصالح بمثالة التفويق خلي بلد يكون مع السلف بمثالة ايه التفويق وهل مذهب السلف هو التفويق لا بس ظن الشيخ ان السلف كانوا يفوضون معاني مدخوص الصفاء هيقول لك مثلا القدم والبقاء ديهم الصفات اللي يسمونها صفات تلبية الشيخ سيد يقوم شاء كلمة القدم وحط مكانها الأول والبقاء ويحط مكانها لإيه الآخر ويقول لك التنزيه عن مشابهة الحوادث يقوم شيئين لها حط مكانها ليس تمثل إيه شيء في العنوان الرئيسي ليه لأنه هو, هو مش مقتنع بمذابه وفي نفس الوقت لم يتخطص مذاب السلف بحيث أن هو يقدر أنه يقولهم لا ده غلط فكتب بشكل يعني ثمثين مئة فيه ناس كانوا في عقلي على نفس المذاب يُصِبوا إلى السلف ويظنون يظنون يظنون في السلف الصالح انهم كانوا مفوضة هيقول لك ايه يعمى تفوض يعمى تأوض لكن هو يقول لك مذهب السلف اسمع ومذهب الخلف اعلم واحكد يبدأ تبع الخلف صرف اشعر صرف انه يقول لك لا انا لا اقول بالتأويل ولكن اقول بالتفويق وانا على مذهب السلف في التفويق يبقى ده نفسه يبقى تبعي الثلف لكن يشفى مذهبه ويرجع يعتذر للخلف ولكن الخلف والثلف اتفق على صرف النصوص عن ظاهرها المستحيل فإذا بدأ يفهم ظاهر النصوص من خلال معاني التشبيه القضية عنده مخبطة ونزل في التعليم يتكلم بوليونسي ما نفوه إما التفويض وإما التأويض هو في الحقيقة طبعا إنهما إما يأولهم أو يفوضهم قلت لك أيام ما أتأخذ مذهب التأويل وهو الأعلم والأحكم أو تأخذ زمزة بالسلف اللي هو التصيب وهو الأسلم لك وكل نفس الأوهام التشبيه أوله أو خوض ورم تنزيه دلي كانت في دوهات التصيب ولا ذلك وإن كان يعني أمور اتطورت الآن فبال المكان هو بنوزع عطل الله جوارة التصيب في المدارس بعد إخواننا قالوا خلاص معاش موجود ف... يعني نطلب التنزيه رم رعم الشيء يعني طلبه نطلب التنزيه وطبعا حكاية التأول والتصيب جاي إخواننا أو بعد كثير من الطلبة اللي هما ما حضروش قبل كده ما عندهمش ادراية على التأويل ولا على الايه على التطوير لكن احنا نقول مسألة التطوير احنا فرقنا بين الايمان بمعنى الوصف معنى الكلام والكيفية اللي عليها الوصف يعني نقول الراحلانة والعبس استوى الكلام دي عربي والانجليزي له معنى ولا ماليش معنى قول يا خنان له معنى طب كيفية استواء الله على عرفه أنا من المعنى الإيمان بكيفية حقيقية موجودة ففيه كيفية ولا مفيش إحنا بنفوض المعنى ولا الكيفية التفوض معناه أن كل لا نعلمه يعلمه الله عز وجل يقول إخواص الأمر إلاه فالمعنى معلوم ولا مجهول معلوم بإنه عرب أحملنا عرفة السياة كلام عرب له معنى معنى أن ربنا فوصل عرفة فأنا آمنت بحقيقة موجودة وقتائية أن الله بالذاتي فوقع فيه فنفوض العلم بكيفية الاستواء وليس العلم بمعنى الاستواء تصنوط اليد ماذا بالثلاث تفوضون ايه العلم بمعنى الوقت ولا بالكيفية ها مش, مش معنى كيفية كيفية نفسها كيفية حقيقة ترث وصفة مع رأس وصفة يا شفت يا شفت لا مثيل ولا لا شفت ولا شفت لا مثيل فالكيفية مجهول لكن معنى اللفظ نفسه العربي كلام عربي قرحناه على عربي السوا هذا نعلمه ولا لا نعلمه نعلمه انه عربي ونؤمن بان رحمة العربي السوا على وارتفع فوق عرشه وربنا بالجات فوق عرشه فدلوقتي لما واحد ثلاث يقول لك انا بطوض الكيفية بس يبقى سلامه صحيح كدين مقالة يعني هنا يعني قولك الأشعرية أهل السنة عبر العصور لا طبع كلام دا مش صحيح وان كان اللي قاله التور عالي آ.. جمعة كدين مقالة في الأهرامة الأشعرية أهل السنة عبر بيه العصور ازي عبر العصور السنة بساسة الأشعر ناية ثلاثة من ثمية وكام وعشرية يعني بعد ثلاث قرون من عصر نجرة الثلاثة ما كانش موجود اصلا وبيحس الاشهر هو بيحس اخر ما كنت موجود الثلاثيه موجوده في الجبان فيعني احنا انا أي. قلنا حاجه والله هم كاتبينه لازقين فيه ها اه ما عند الاهرام قال له مدام انتوا بتتذكروا على <تصفيق> انا عايز لك على حاجه يا اي اي كان الاختلاف مع المفتي في بعض المسائل واخواننا بيقولوا لكن الرجل له وقفه في قضيه اسماء الله الحسنى مش لبعض المشايخ اللي هم عاملين يتشدقوا ويتكلموا عن القنوات الفضائيه اللي بيسموها العلميه بقولك سيب راجل له وقفه يعني تحمد له وان كان في بعض القضايا انا ما اتفق مع فيها فده يعني اهل العلم وانت هو بمنصبي كمفتي البلاد بنتحمل المسؤولية في ساتوة لكن هل مذهب السلب مذهب الأشعرية مذهب المتكلمين هو مذهب آل سن الجماعة مذهب آل سن الجماعة من نقصده هو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوا التابعين ومن صار على ضربه ما هو الكلب إن يقرأ كتاب الأبانة عن أصول الديان الأموم احنا بنقول كله اللي يؤخذ من كلامه طالما الكلام واضح بدليله على العين والرأس حتى لو قالوا واحد ما واش مصير يعني افرض واحد مستشرق ولا واحد نصراني عمي الدراسة الدراسة ديه الاسلام والنتاج بتاعتها حقه قدرته الصحيحة ماذا يمين اردها قولوا يا اخواني لاني نعملها واحد مصير احنا بنقبل الحق حتى لو من الاعداء طالما هو حق وده كان طريق الشيخ سامي لو لا أحد أسويس عند المخالفين ياخده قولك ده حق ما برش الله لي ولا أدريه طبعا يخلنا مطميات ويرد كل من هدكم لأن احنا مفيش بيننا وبين المخالفين حرب اللي بنتكلم عنهم دول ينتموا تحت شعار للساس فنحن نحاول أن نبين لهم الصواق من وجه نظر ما أنا في كتاب الله وفي سنة رسولي صلى الله عليه وسلم لكن واحد يقول لك إيه فدرائي ودرائي وإيه وكل واحد على رأيه خلال يقول بس فيه ضوابط ما ينفعش ان واحد يتج عنها زي مسألة ان يكون فيه خبر ربنا يخبر جهي عن نفسه فلا تصدقه وامر يأمر بني العباد فلا نمسجه ونقول بلاش تصدق الخبر وبلاش تنفس الأمر هذا لا يسع أي واحد أي إن كان أن يقوله فمذهب أن نصنع الجماعة لأن نستفق عليه واتفق عليه كل الطوائف أن يأتي خبر فنصدقه وأن يأتي أمر فننفذه بأحيرة أن نصنع الجماعة ومذهب السلف الصالح لكن لما نيجي مثلا في قضية الصفات اللي نكلم عنها الشيخ ساني تيمين ربنا أخبر عنا عن أصافي وعن أسمائي في كل ما ورده كده برد يقولنا نصدق خبر الله أن نرده هون فمن إلا في أن تقول صدقوا بالصفات السبعة وباقي أوصاف الله الفوهم ولا تصدقوا أنها من أوصاف الله أمال هي إيه من يا رب في القرآن يقول نشوف لها حل يا إما نأولها على غير معناها الظاهر يا إما نفوضها ونقول من يعرفت معنا الكلام داي من اللي حيرضم فيه ده ربنا خاصة بالناس بكلام عربي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم بنص حديثي قال إننا أوتيته إيه؟ جوامع الكلم دموما قدل به على الأنبياء من قبل والولي هذا لا يجب ضعف الصفات لنضعف الذين يجبون فيما نفو إما التصويب وإحنا عرفناه طب إحنا دلوقتي نفوض معنى الوصف ولا الكيفية ها ده نذهب السلطة المعذرة عن حقيقة ما عليه في القرون الفاضلة ان لو قالوا استواء بلا كيف يبقى معناها ان يستواء معلوم والكيف فقط هو المزهول وهو موجود يعني كيف موجود ولا مش موجود مزهول ولا معلوم ها الكيف موجود الكيف موجود ولا غير موجود ان حقيقه معلوم ولا غير معلوم الكيف من غير معلوم لنا هو ده المقصود انما معلوم لمين باللازم لكن المعنى معلوم لنا ولا مش معلوم اللي هو معنى السوى معلوم طب لو واحد قال باكي ان معنى السوى برضه كمان مجهول مبادة من السلف بقى يبقى هذا يظن أن السلف لما قالوا بتطويض معنى الكيف... بتطويض العلم الكيفية إلى الله ظن أنهم لما يفوض العلم كيفية صوب العلم بمعنى الاستواء اللي هو الرحمن عرف السلف أنا في الآية دي ما عرفش معنى هاي زي كلام أعجب اللي مروش معنى فهو ده التطويض اللي يقول لك إما التطويض وهو هذا هل السلف قالوا بهذا؟ إذا خطأ منهم وظنهم أن هذا هو مذهب السلام والسلام ده فسيح نجل الحاجة التالي هي ايه في التأويل. كان معي أحد أخواننا البكاترة أستاذ هو مسك معهد إعداد الدعاء في هو أخي يخصص في اللغة العربية أستاذ يعني له وضعه وإعلامه فهو على قضية ليس المجاز ويثبت المجاز على ان الجماعه اللي هم تبع مذهب السلف أو جماعه السلفيين يقول لك دول احنا ما بنقولش المجاز واغلبهم موجودين في السعوديه تخيل لك ازاي وناس تقول لك لا احنا بنقول بالمجاز فحكايه المجاز ديت اصبحت تصل له لكانها انا انا بقول بالمجاز واحد يقول لك لا اقول لك احنا بقولش ما بيش حاجة في قرآن اسمها مجاج فوانا قاعد بتناقش معه تبين ليه قضية غريبة جدا ان قضية المجاز دي تحتاج الى تنفيص وتبيين وده حيبينه شيخ اسلام بالتفصيل عشان النقط دي برضه انهم بيظنوا ان القرآن فيه مجاز دي معنى ايه ما هو كلمة مجاز معنى التأويل يعني بتقول بالمجاز ولا بتبشي المجاز حتى ان بعض الناس القرآن بيقيموهم عن المسألة دي ايه سميت بالمجاز؟ اه يبقى انت تبعنا ما بنقولش من المجاز دي مش تبعنا حكايه المجاز اللي بيتكلموا عنها اللي هي قضيه ثاويه كلمه جازا جازا ولا مجاز ينفع تمشي اخبارك ازاي؟ تقولها الحكايه تمشي تمشي في كلمه اسمي انا مثلا اقول لك اسمع ربنا لا يجوز ذلك او لا نقل بالمجاز القران ما فيهش مجاز انا لما اقول لكم مثلا رايت واثقه اول ما تسمع النمر يجي في دماغك ايه اسد حيوان صح لما اقول لك اسد الشراشه فلان هنا مصطلح لا يطلق على ال ال ال ال ال الوضع اللي هو متعارف عليه في سماح اللفظ الاسد كحيوان ولكن هذا حرف صفه الشجاعه طالما ذكرت فيه شاشه وفي تلفزيون وكاميرا ما نبش يعني اسد بيقعد يصور على مكتب ويقول المحاضره المقصود بأسد الشاشة هنا ايه شخص بيحاضر بس بقى يعني عنده هجوم على الشاشة فيسموه ايه أسد الايه الشاشة لانه هو المتربع على عرض الشاشة هنا كلمة أسد الشاشة المستوح نفسه ينطبق على شخص داعي او عالم او متكلم اسمه أسد الشاشة او اطلق عليه للاصطلاع ولا يأتي ابدا هل يأتي في زين احدكم ايه دا الاسد بتاع طيب ايه اذا نفس السياق بتاعه بيانطبق على حقيقته المقصودة في القرآن فحقيقة اسد الشاشة هنا ايه؟ انسان ولا اسد الغادة؟ انسان من اجل اقول احلاق دا اسمه مجاز احيول ابدالي شي اسمه مجاز دي الحقيقة لان التأويل اصلا ماش بمعنى المجاز التأويل معناه الحقيقة التي يقوله ليه الكلام هو ده القرآن اللي فيه لفظ ينطبق على الإنزام أما قل قلم أنا عام في نعمة ضارة ومضيق مبتاك وأعلمه فأنا لما قل قلم ده لفظه علم بالقلم فلفظ القلم ورث القرآن فأنا لو قلت دي قلم دي وقت أريد قلمة اقول له قدامك واشيء. فكلمة القلم آلت ورجعت وانطبقت على حقيقة هي هذه اللي تشايفيني. فالقول القلم ذات القلم هو الحقيقة التي يقول اليها لعب. قلم هو ده التاول في كراء. التاول معناه الحقيقة التي يقولوا ليها الكلام. فتعسنين مجازد زي ذا. فلم يقول اسد الشاشة. فضرب. ما الحقيقة التي يقولوا ليها هيقولوا للحيوان أم إلى الإنسان إلى الإنسان ولا حاجة يتصور وقت الحيوان يبقى في هذه الحالة المقصود ذلك شخص حقيقي يمسي في يا خلا فهتقول لي مجاز بقى هذا ما يقصده من يقول بنتي المجاز من إخواننا اللي في السعودية أو إخواننا الثلاثيين أو في يقول لك ما تش حاجة اسمها مجاز قصد علي اللفظ ينتبق على حقيقة وده معنى تقول فواحد كان يقول لك لا احنا هنسمي ده سأقول على اعتبار ان لفظ الاسد في الاصطلاح بيطلح على القاوة اخبالك ازاي فتيجي قارينة فطر في اللفظ من ظاهره اللي هو الحيار الى معنى في الانسان الشجاع يبقى دائما تسموه مجاج والله انت بتسميه مجاج هم اقولوا لا موروش مجاج بس بيقولوا بنفس اللي بيقول بيه لما واحد يقول رأيت اسد الشاشة فيه يبقى المقصود بذلك ايه الانسان إن ولا حيوان ما عمر ما حد هيتخيل فيها حيوان ابدا هيتخيل فيها ايه انسان معل كل المثل اهو ده مجاز قلنا انت حر تسميه مجاز ولا يبقى انتوا بتقولوا بالمجاز احنا ما مجاز احنا بنسميه الحقيقه التي يقول عليها الكلام لكن الكلام ده ان فيه نفس ضرار خليكوا معايا بقى يكون الـ الـ الكلام واضح زي الشمعه سيد واحد يحول معناه تحت مسمى النجاة ربنا بقول الرحمن على العرش إيه؟ استوى ما هي الحقيقة التي يقول لها الكلام ان ربنا سبحانه تعالى عبدالذاتي فوق العرش بكيفية يعلم وهو لنعلم ونعم اذا معنى الآية اذا تأويل الآية هذه حقيقة ما عليه رب العزة والجلال من الستوى. هو ده المجاز بقى الحقيقي اللي بتقول عليه ان رفض مش قاعد هتسميه مجاز زي ده ما نسميش احنا مجاز ده حقيقه يقولوا ليها الايه الثلاث هذا ما يقولوا له غير الامر الخبر بيسموه وقوعه وتاويل الامر تنفيذي انا نملك فيني ميه فما تاويلك لهذا الكلام انا بقول لك فيني ميه تاويل ها عطش ايه تأويل الامر هنا ايه اللي اكتوح تجب منه او تيدي وده التأويل يبقى تأويل الامر ايه تنفيذه وتأويل الخبر تصديقه او وقوع وقوع يقول لك ربنا سبحانه تعالى يقول لك ايه وده اللي معناه في القرآن يقول معناه في القرآن لما قصت يوسف عليه لما قال بيقول لولدي قال يوسف لأبيه يا أبتي اني رأيته عشر التوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليس جدي برويه كلام كلام لكن لما مرة في الايام ورفع ضوية على العرش وقروا له سجدا بحقيقة الكلام حقيقة قال اليها الكلام قال يا ابا في هذا تأويل رؤيا من قبل قد على ربي حق يبقى التأويل معنا الحقيقة لا تأويل الكلام فتأويل الخبر وقوعه وتأويل الامر تنفيذ ولذلك قولنا في عبادة تقولي الامر على اعتبار من العبادة من الكلامة والسه ما قلت ليه قولنا فعندما يجي نقول مثلا ده اسمه مجاز ولا مش مجاز احنا ما تتكلمش في الارض ان ربنا يقوله رحمان العرق استوى تقولي استوى حقيقة هو ده تقوليه كلاما لكن تقولي مثلا استوى استولى وقهار اقولك لا استنى بقى هنا ده مش اسمه مجاز ده سمتحريف الكلم واسئ القريه التي كنا فيها العرب لما تقول واسئ القريه يعني اسال اهل القريه هم بيفهموك ايه اعقوف دي حقيقه لان هو المقصود من الكلام ايه وده اللي بيتكلم عنه بتقول في بيتايه بيقول في المجاز لازم تفيه بتقول لك ان منه المخاطب الكلام مباشره من غير لا افتراضات واسئ القريه التي كنا فيها هيروح يصلحه واني حيث عن الناس اللي موجودين في القرية بس هو يعبر رفيد على أساس إيه إن أحيانا تلاقي في القرآن ودي بلاغ في القرآن اختصار اللفظ طالما المعنى رابح أما تقرأ سورة يوسف تجد في إيه إن هم يقولوا لأبوهم مثلا يقولون لوالدهم أو لأبيهم يعقوب مالك لا تأمن على يوسف ايه اللي حفظ يعمل وبعد يقول الارسله معنا غدا يرسع ويلعب فهم دفنه من ابوه بعد يقول فلما ذهبوا به يبقى انت بكين النبوه مواث واخدوا عم عشان, عشان ايه يرسع ويلعب وغير ذلك وهم يتأمرون لقتله يبقى يختصر نبض على اساس من اللي تقدم تكفى منه الصخاصية مش لازم باقي ايه ايه ايه ايه في الطوراة والإنجيل الجماعة لما اقترجموا الطوراة والإنجيل أو نسخة العربية اللي موجودة في دينة يعيد لك نفس الكلام مرات ومرات لعيني مفهوم من السياق السابق لغير داعي فده بيسموه حشو بيسموه ايه حشو والقرآن بليه وفصيح بيسم الله يدل بي على المعنى بيجيب كلام كتير فهاتم الآخف يعني واحد يقول لي حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا أعمل ايه شيء فكيني تعمل ايه شيء بيد ماهيه القصه اللي قال لي احتفظها له ساعه انها من مراك انتصار وانا كان قصدي كذا قلت لو روحت لمك بطارق اخبرك ازاي هو قال بعد افتكت اللي شاكين في كذا وبيحصل طب ك... انا ماله من الكلام ده الشاكين تبع الشقيق وحصل حصل وهم هف النص اللي قلته ودي فيها كذب انا مش فيها كذب فده حشو مالوش لازمه جايز هو بيقول يعني ايه بيبرر ان حصل على الثاني يعني شوف مخرج او كده يعني معلش <تصفيق> نرجع لكلام علشان ما نتقولش اوه الكلام لا يوجد ان وفاة بعض فصدنا بعض الذين يجيبونا فيما نفوه يعني هم نفوا الاستواء يقولك يتقن فيه بالتطوير استواء لا نعلم معناه كما هو مثل السلف وده مش مذهل السلف والحدة طبعا عرفنا الحكاية بالوقتي فهمين عرض يا اخوانة او التأويل على اعتبار تقول استوى استولى لمقتضى الله قد تقول المخالف لمقتضى الله ولك ما عندهمش قانون مستقيم يعني لما قوله مثلا اشمعنا انت قولت الاستواء وأسبكت صفة السمع خليك وياي ليه قلت الاستواء استيلاء وفي السمع قلت نسبك السمع زي ما ربنا أشكر ما هو السمع في الإنسان أذر مش كيف في الإنسان إيه؟ فلو أسبكت للسمع لله على الرمض اللي انت مش عليه يبقى أنت أسبكت إيه لا أزو. وده كشبيه فانت اشباتي يستمع بالنصفات الشبعة والاستواء على نظامك يقول انا بنفيل لاني لو انا اشباتي يبقى شبعة سليمان فالايه الفرق من دو دي تسمعنا تقول دي سبتوها ودينفوها مفيش قانون مستقيم يعطي يمشي عليه هو نفسه محطا يقول لك دي اوله ودي ما تأولهاش فانت تستمع اشبات وفي الاستواء نفيه. في صفة الكلام أكبر وفي صفة المجيءة والنجونة المجيء فيه يقول لك يا فوضة لا يقول لك هم عندهمش قنون مستقيم فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقرارتم هذا والسؤال في واحد في عن نظام واحد لم يكن لهم دواب صحيح فهذا تناقضهم في النفي وكذا تناقضهم في, في الإثبات يعني في الإستمع يثبت مجرمه وعارف ليه ولا في الله في اللي في المستواء في يدينش برضو السبب في المشكلة لك ذا تشبيه تجد يعني مستشبيه خبلك ازاي يعني ما فيش قانون مستقيم والقانون المستقيم هو اللي دايما بيشير إليه شيخ سيمة تيمين إن ربنا بيخبرك عن نفسه بأسماء وعوصار في القرآن صدق خبر الله وريح نفسك وريحنا يا رجل خبلك ازاي ربنا اخبرني عن نفسي وعلى عرض وقال لك ما تتألش ازاي وَلَا تَخْفُمُ لَيْسَ لَكَ ذِي عِلْمِ خلال أما لو مشيت على كده هيبقى قانوني مستقيم فلن أؤمن بالبعض وأدعي البعض سأثبت جميع الأسناء والصفات كما أثبتها الله لنفسه وده مذهب السلف الصال وأقول إن الله ليس قانوني إيه يبقى ميني على قانون المستقيم هنا مذهب أهل السنة الجماعة مذهب السلف مذهب للسنة الجماعة الحقيقة طيب فإن من تأول النصوص على معنى من المعنى التي ي فإنهم إذا سرقوا النص عن المعنى الذي هو مقتبع إلى معنى آخر لجمهم في المعنى المطروف إليه ما كان يلزموا في المعنى المطروف عنه هو أفضل إيه إنت طالما قلت الاستواء استلاء وقهر وصرقت المعنى يبقى لدي تشوف لك حل في موضوع السنع شو ليس ما تقول شي فلت السنع والسلم تفهم قلت القول في السفقة القول في إيه لان انت لو اولت دي واحد حينش فيك ولو نفد في دي واحد حينش فيك فلن تستطيع الهروب الا ان ترجع الى مذهب الحق نذاب الاستقامة فاذا قال قائل تأويل محبتي ورضا وغضب وسختي هو ارادته للثواب والعقاب هم هناك المحبة يفسرات الإرادة إرادة الخير للإنسان طب بنبي حجب فلاه يقول لك المحبة إرادة الخير والغضب إرادة الشر أخي ما لك إزاي السخط أو سقط الله عليهم مثلا هنا الوصف سابت كوسف فعل الله عز وجل السخط سخط فعل والسخط وصف أحبة فعل المحبة وصف أنا بكت في الكلام الوقت بتاع البحث بتاع الجماعة اللي هم أصحاب مقدسة عن نصارى في قضية المحبة اللي هم عادين يقولوا مسلمين محروين من كلمة الله محبة وإن ربنا محبة كلمة محبة دي هي طبعا نظرة لأن المسألة بعيدة عن فهم فيها المحبة اللي بتكلم عنه لك الله محبة يعني الله محبة أنا عايز أفهمها يعلم هذا واحد يقول يعني الله محبة هل هو يشب السائر خلائق ولا سائر خلائق يشبونه خلي بال أنا أمزل فيها نظرة كده معلش النقطة دي معلومة جيت لين دي لي لا ارتبط بخضية المحبة هنا والإرادة وكذا مين دي المحبة أنت تفكرين ما يقول لكم الفرق دي من المشيئة والإرادة هل يقول المشيئة كونية كونية وشرعية الفرق بين المحبة وإرادة الإرادة كونية وشرعية والمحبة شرعية بش ما علي الشجال ما حضروش فيه المسألة لكن أنا عايز أقول لك إن المحبة لا يمكن أن تصح وتكون خلي بالا إلا لمن رضي الله عنه ووصق ولا وليزان يتقرب إلي عفضي بالنوافل حتى إيه وفل. فإذا أحددته فأكون تسانعوا اللذي أسمعوا بي لكن هتقول لي أن ربنا سبحانه وتعالى ما حدى بمعنى أنه بيحب الكفاء ما هو هذا ينطب الحكمة إذا كان بيحب المؤمن زي كافر تحت مسلمة الله محفى تبقى ده مصير ليه لأن الشفاء تبتلوا تبتلوا الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه لكن من لا يحبوا الله ويحاربوا الله ويحاربوا دينه يبقى المفروض بقى لو كان الله محبة بمعنى ان هو بيحب كل العالم انت خبالك ازاي يبقى المفروض يا اخوانا تحبوني ايه بدل ما تكره المسلمين وتدبحوا فيهم حبوه حبوا الناس اللي حبوا الناس اللي مغزة امنا الله محبها ازاي يعني على مفروضه اذا هم تهمين غلق احكاية المحبة دي لان المحبة لا تكون الا للأولياء وليس للأعداء فإن قال الله ما حفظ على الأقبار وبيحب كل الماء أخذ بالك إزاي ولذلك ليس من أسمائه المحب والاسم اللي عنده لكن ما ينفعش ليه لأن المحب اسمه بالأسماء اللي بتبقى دائما مطلقة أخذ بالك إزاي الأسماء مطلقة أسماء الحسنة اللي في الأقبار فإن في كان فيه تقيبي بلازم الاسم مقيم فهم أطلقوا المحد كاسم فلما تقول المحد كاسم يبقى لازم يحج المؤمن ويحج الايه فإزاي حج الكافر هو بالعلم وثابت إنه هو بيأسله ويأتله ويعملوا فيه ويضربوه وارضموه ويعملوا فيه جزا جزا جزا لبعيزا الكلام فيه تناقض لناقض الحكمة الله تبارك وتعالى فهنما حدث الله وضع حقيقي له يتعلق بما نسب شرعه والتزم دينا والغضب عكسه فالله يحبه ويغضب يحب أولياءه ويبغض أولياءه لكن هتقول لي محبة بمعنى أنه بيحب الاثنين من اللي يعني يعقل هذا ولا بزايد أخلها في دماغ واحد ما بديش الترسيل بقى كلمة الله معناها ايه وده من خلال الدراسة أثبتناها في المحبة بتيجي في اللغة على أسماء متعبدة جدايتها في المحبة الشوق بعد كده العشق من أسماء المحبة فعلى درجات المحبة في البشر أهل العبودية قلبه المعبد يعني وصل الى اعلى درجه في الحب في درجه اعلى بس لم يتصف بها احد في الاثنين ابراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله اللي هي درجه الكله في اثنان فمن ضمن اثنان محظه العبوديه فانت معنى اللهم محظه ايه اللي عندهم دي الله معه اللي هي معناها لا اله الا لا معبود بحق الا هو ده المعنى اللي المفروض بقى ان كل الناس تعبده سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين المفروض على الكل أن يتودهوا إلى المعبوذ بحق وأن يقولوا لا إله لله هذا معنى كيف يقولون لكن أخطاء الترجمة أو انتقالها من لغة للغة هم تنموها غلط لكن عقلا لا يمكن أن نقول الله مهتم معناه أن ربنا يحب كل الناس مؤمنين وكافرين كان لدينا ما ينفعش كلم بي وبالعقل والمنطق ما فيش وقت طب إذا كنت ربنا بيحب كل الناس ويطالبكم أن يحب كل الناس إزاي؟ على خبلك إزاي المحبة تبقى لما صارع بس وما للمسلمين بتحبوا كل الناس طب احنا مشوفش كده احنا بنشوف حاجة تصد الواقع فا اذا العقل والمنطق ان كل ربنا هو المعبود الحق ومن اسمائه عندهم المعبود ان عبد المعبود المعبود مش اسم عام دين فخبر عن اللعبة ده انماك كاف لم يرج نص واحنا سمعنا نصين لكن هي عندهم بالنص احنا استقرنا بالنص فعبد المعبود دي مش عندنا هي جايه من عندهم الثوره زي عبد البايل وعبد الرادق وعبد العال وعبد العاطف كلهم حاسين شوفوا كلامنا ما اتعلقتش كتير تقبلك ازاي هو واحد بيكتبوا هليون ده طبق كتاب المقدس على كتاب النصارى مقدس عندهم يعني كلمه مقدس عندهم مش على اطلاق دي قط قد بيسموا الناس يعني مش على اطلاق يعني الاخيفه من مساله كويس معناها الله معبود ها انت اخيت من اليوت انتعد معنى الله محبه ديت معناها المعبود مش معناها اللهم احب يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحب كل الخلائق وده اصله ربنا بيحب كل الخلائق ما ينفعش يحب اعداء و لا الله معبود ده الخبر عن الله والمعبود ليس له اسم بنسميه انا بتكلم على اساس ان المحبه وصف ثابت لرب العزه والجلال فالمحبه انا كنت بقوله بالفرق بين الفعل والوصف ودخلتونا في المحب ليس من اسمي فبقول لك المسلم محروم من محبه الابديه المحب كإيش ما نفعش الحق العجزة ولا كوافص مطلق لقول الله محب إنما ننسى أن نقول إيه أن الله يحب أولياءه ويبغض أعزائه ودينا نعلم فإذا قال قال تأويل محبته ورضاه وغضبه وغضبه وسقطه هو إرادته للسواب العقاب كان ما يلزمه في الإرادة ما غير ما يلزمه في الحب والمقت والرضى والصف إنت عارفون عزه إيه ها؟ لو فيدي عايز تكتدات لكم لا في لا انا عايز واحد يكون بيسابع وانا يدي له دي حلوة ايواني شوفوا يا خلال ان شاء الله الله ربقول لك يلزموا في الارادة ما يلزموا فيه في المحب ان هو ليه اثبت لماذا كان بالمحدة؟ ايلي قال في المحدة قليل القلب إلى شيء دون أخر ماذا نفسها الإرادة اللي انت أثبته شو ما يشبط الإرادة؟ الا eyelid قليل القلب إلى شيء دون أخر streng شربيه محجة مخلوق نقول لو وجه محبة beliefs لأ دي battery يقول لك سأقول لك أنا أكسب الخالق سأقول عليك دين نكسب محبة مين الخالق هذا اللي يكسبه نفس الكلام الغضب بقول لك الغضب رح من فايلاه لانه غليان دم القلب لطلب طلب الانتقام والله تبارك وتعالى لا يقصر بذلك يقول دي محبه مخلوق كلمه جعلتها محبه للخالق اقول لك لا لان الخالق لو اتلخص هيبقى فيها تشبيه للمخلوق نقول نفس الكلام الارادة ميل القلب الى شيء دون راقه ولك لا دي غلط المخلوق نقول طالما ودي محبك ايه مخلوق خالق وليست محبه ايه مخلوق شفتوا بقى ازاي اخونا فهو ما هيقدرش انت فلكي. ولو فقصر ذلك لمفعولاته وهو ما يخلقه من السواب والعقاب يقول لك محبة الله لعبده خلي بالك جنته وغضب الله على عبده ناره فيفصر المحبة بالمفعول اللي ربنا سبحانه تعالى بيخلقه صحيح الجنة يطلق عليها رحمة زي ما ورد في الحديث لما خلق الله الجنة قال لها أنت إيه؟ رحمتي دي من إضافة مسلوطي لخالق وليس بإضافة صفر المنصور هقول لك إيه أنا هتقصر المحبة بمفعولاتي فقول محبته جنته وغضره معرف ده برضو كلام بقى ما ينفعش لسبب إن شو بتانية أقول لك إيه وهو ما يخلقه من السؤال في ذلك منظر ما, ما صر منه فإن الفعل المعقول لابد أن يقوم أولا بالفاعل يعني إيه الفعل المعقول لابد أن يقوم بالفاعل يعني مرة بنا سبحانه تعالى يحبه ويضغط أحب وأبغضه مين اللي أحب ومين اللي أبغضه ها قوله ولا الجنة أحبت وأبغضت إذا أن الفعل يقوم بالفعل ولا بي المفعول تقوله بالفعل يبقى لازم تصف رب لازم أحب لأن إنت لو وصفت بها الجنة أو المعارض كان الجنة لا بتحجب ولا بتقرأ ده ما فعل ما فعلت اللحظة الجنة أنت خبانك إزاي؟ فإن الفعل المعقول لابد أن يكون على بالفعل والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه يعني هو أثر ربنا خلع الجنة لكي يظهر محبته لمن شاء من خلقه إذا أعطأه وخلق المعارض لكي يظهر غضبه وورث الغضب وفعل الغضب لمن أعطاه يبقى الورث ثابت لله بأي سبيل مش هترفت ليس منه ولكنه والعقاب المفهول إنما يكون على فعل ما يحب ويرضاه ويسخطه ويبعده المثيب والمعاقض مش الجنة والمعرض اللي هي محل السواب العقار يعني ما نقول المثيب والمعاقض المثيب والمعاقض هنا أشمال رب العزة الجلال يا شباب ولا أنت أسمى عبد المثيب ولا عبد المعاقض لأن لي أكبر عن العزة جلال على فكرة أنا كويس اللي فكرتوني واحد قال لي أو بعد سألوا إيه اللي كان أقول فيه إن في بعض المشيخ يقول لك إيه إن فيه أسماء او سمع من أحد الإخواننا الموقرين يعني نحترمهم ونجيلهم قولك إن في أسماء لله بس لا يصلح أن تدعو بيه زي الوطر والمساعدة فقالك إزاي وإن بتايمية هو الكلام ده أبن القير قولك في أسماء لله لا يجوز إيه الدعاء بها الكلام ده موض صحيح لأن ما رجعت الكلام الشيخ السلام والتنمية في المشألة طبعا عكس كده خاضر إن الاسماء التي يدعى بها هي الاسماء التي ثبتت بنصها في الكتاب السيد مطلقة في الدلال العزيز فيجوز الدعاء بالوتر المساعد لأن الله قال إلا اسماء الفاسنا فدعوه بيه. لكن الارض بقى يومي تعمية وما أقول لكم الاسماء اللي بتذكر من باب الخبر زي واحدة اللي ينفع نقولها عربنا موجود أقول لك ره يعني من اسماء لا مش من اسماء ولكن من باب الخبر عن وقلت لكم دايما وقسم عمونك نظ كده ولي بزي من دا بيترجمة دا بايه بي صاحب لغة وعايز يعبر عن الأسماء فيترجمة اللغة العربية أنا قولي على الجميل الجميل معناها في اللغة العربية ايه بيوتفل يشتبه أهل من الأسماء اللي قال بيوتفل قولي يا خواني ولا في نفس ها؟ بيوتفل دي معناها جميل الجميل باللغة الإنجليزية يعني فمين يحاولون ربنا من اسمه البيوتفل لكن هل يجوز ان احنا نقول ربنا سبحانه تعالى بيوتفل او جميل من باد اخبار عن الله نعم عشان نفاها من الراجل اللي يجعلنا بليه يبدأ من باب الترجمة والغريب في الامر ايه من اني وجدت الشيخ الاسلام التعيني يقول الكلام ده بنفسه وش قال بيوتفل باع طبعا <تصفيق> يقول لك يجوز الاخبار على الله عز وجل لتفهيم المخاطب من باب الترجمة بنفس النص دي فهو طبعا ال الأخبار دي ما رأت بها نصف بطعام والسنة فأخونا الشيخ اللي قال الكلام حمل هذا على الأسماء اللي ما تعودت علىها النسجة المساعدة والده اللي ثبتت بنصفها وقال هي أسماء ما ينفعش نبعه بها فهو الأرض خلل في قضية الفهم وليس خلل في كلام الشيخ السنة لأن عارف من تيمية حيقول ايه حتى لما قررنات لثبت ان اللي عاش مع شخص الإسلام وفين الأثور والقراعي بتاعته يتوقع هو أقول إيه على طول وده ضربناها مثل كتير وظهرت فيها مثل كتير وإن شاء الله عز وجل ما نجل نتكلم على أنواع التقدير وأنا شرحتها لبعض أخبرنا في بعض المعاهد ظن اليوم الحد الماضي ان أنواع التقدير احنا قلنا فيه اثنين اللي يقبل محول إثبات وثلاثة يقبل محول ده اسمه تقدير آآ مبرم ولا تقدير معلق او قضاء مبرم وقضاء معلق فلما شرحنا المثل بالتفصيل بناء على فهم كلام الشيخ فهمي تيميه والواحد عاش معاه كتير فاهمني انت جبت الكلام ده منين فهمي تيميه ماشي الكلام ده ولا حد قال انا ما كنتش قرات ان كان بهذا ان كنت فاهم ان ده مالها فلما رحنا وبورنا فوجنا من من من عجل التقدير وربنا سبحانه وتعالى يوفق بين القلوب حتى تلاقي ان الواحد الأشياء في يبسوا تلاقي إني متى عايش معاك بنفتح وإحنا بندور فالإيمة يخلص صفحات مشاخر السامة متى والله يا أخواني زاوله جدي عبارة عن ملخص للمحاضرة اللي احنا قلناها في كلامنا بن عكر في مين. كان في المسجد الهدي المحمد الكابل الهدي النبو في كابل في مدينة نصر فأنا قمت جايب في كمس صفحات وروحنا في المحاضرة اللي بعدها ورناهم هم يمي قالوا ده اللي انت قلت المرنسة ان اترامل ثاني سليم وانت ثاني قويس هتلاقي توقع في كلام اللي هيقوله الشيخ في الثاني سليم وده لتوقعت انت اكيد فيه خلل عن الاخ اللي انا واثق اني مش ممكن يلعاجه قال اذا كان عن مصدر صحيح ايو ايبتهم وقولك الثاني قال وهو ما بس فيه حاجة غلط فانا بحث عن موسوعة الثاني في فيلم اخبار وتوطيف وكتبت عايزة بس خبرة في البحث فتيكت بصت لي أم جائلة في الموطن اللي فيه النص بتاعة متى مية على طريق فأنا لما بقرأه والله جمعته وممكن أجيبه لكم مرة ديها إن شاء الله عز وجل في لو حبيتهم أو إخواننا بتوع البريل البطروني سهل إن إحنا بعثونهم لو بعثوا لعيني أعطوا موجود الأمر سهل وميصور وكلام شخص متى مية نرجع إلى موضوعنا فهم إن الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد اللي عبد مثلوا وإن أثبته على خلاف ذلك فكذلك سائر السفاق وبجاه إن قلتم أي فعل لله هتحملوه على فعل البشر وتقول وجاء ربك لو أثبتنا المجيل يبقى إحنا أثبتنا وشبهنا وصف الخالق بالمخلوق فتصورتم مجيل الإنسان يبقى هذا تمثيل يبقى أنتم مثلتم في سائر مش في المجيل بس في الهتواء وفي السمع وفي البطر وفي كله وإن كنتم على خلاف ذلك يعني ايه على خلاف ذلك يعني مجيء الحق يليق به لا نعلم كيفيته ومجيء المخلوق يليق به ونعلم كيفيته وشتان بين مجيء المخلوق ومجيء ايه الخارج فكذلك ايه لا. سائر الصفاة يبقى تقولوا كلام ده كل مش في بعض الصفاة ده كلام شكسين التانية ولعله واضح واضح ولا احنا قولنا عليه دخلنا الوقت الساعة ولا ليش طيب تول من عدد ساعة ساعة وربع كله كفائد أيها السبب ايش اشترطوا اللي أن الله جميل أنت منقصة في البتاعة وقتها يا رجل أن الله جميل عند الإنجليزي مش عند العربي طيب مش عارف أنت بالعربي أنا أقول لك هالي أجوز أن أنا أدعو بالإسم الإنجليزي <تصفيق> هو وحسن ليه بجلين انجليزي سكال موجود فإن كان هو ما عرفش غير العرب غير الانجليز وهو ما عرفش لغة عربية ومش عارف انسوا ان ولو قرأوا بالعربي او مكتوب بالعربي مش عارف معناه ما هو ممكن يكتب العربي بس بالخروف انجليزي بس هو النفس مش عارف معناه فهو مثلا قعد يبكي وسابد و اوه مي جاب اوه مي جاب ما شو لحل حلقه انت ايش حنقول انها بنفعت ايه سالك ازاي فهنا بيع وبعدين اللغات المزل او اللغات المزل بها الواحي مش بش العربية طيب انجليل نازل بالسوريانية والطوراء نازل بالعبريض اللي بولو بالسوريانية برضه لكن أي إنسان القدر إخوانا إن الشخص المتكلم يستوعب المعنى الصحيح على أي لغة إنسان ولذلك اللي فهم المعتقد بتاعنا بي ومعتقد أهل السنة والجماعة وفهم رسالة تب زي ما احنا فهمناهم لشرحها فيه لو كانت اليابان وبتكلم لغة يباني هتلاقي نفس المنهج ونفس النظام ونفس الفكر طالما الله بدا روحك حينفق معه وده من اهل السنة وده من اهل السنة ومزهوش بعض ودون هم الجماعة يعني اطمح عليهم الجماعة او اهل السنة او الجماعة الجماعة اللي كل, ع... كل واحد على تصديق الخبر لله وتلفيذ بامره دون ان يخوض بعقله فيرخز بعض النصوص فيؤولها والبعض الآخر يردها تحت مسمى نفل التشفيذ دا من هجم واحد في أي مكان سواء في باكستان أو حتى في السودان أو حتى في إيران وإن كان يعني ربنا يعطينا من إيران وإن كان يقول لك إلا من راحما ربه أو حتى في أوروبا أو في أمريكا أو في زي ما كان دلوقتي إيه ما هو خلنا من رحمة ربنا على الإسلام وده أنا حاسيس بودلوقتي إيه من عايش مع دراسة الأماملة عن الكتاب المقدس عن النفاق أنا حاسب بالكلامي إن النسخة بتاع القرآن في اليابان هي نفسها بس أمريكا هي اللي في الصين هي اللي في السودان هي اللي في السعودية هي اللي في عمان خبالك إزاي مهما اختلفت الطوارق يعني الصوفية عندهمش مصحف ثاني جير القرآن بدعني ها فيش واحد صوفي جاي بمصحف الآيات بتاع تقول الآيات إن عاصر والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيث والشهادة ورحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدس السلام والمؤمن المعين النسخة دي والحرف دي والألفز دي هي هي بقراءاتها المعتمدة من يوم ما كتبها عثمان بن عقفان حتى الآن في أي مكان في العالم؟ في أي زمان ومكان؟ لكن دمال الحفلية عندهم بالعشر سنوات الأخيرة فيه خمس نسخ كل صغير يستملك ولذلك احنا كذبين في الدراسة ان دي الاسماء حتى الان يعني الله واعلم بعد كده عايق. حينشان منها والعفاق بس تبقى لذلك لهم اني معاك ينفع تغيروا في المسألة بشكل يعني يبقى ملحوظ او بشكل <تصفيق> طيب صح. واما المثلان المضروبات احنا قلنا في القياس ما هو القياس الذي يجوز في حق الله الاولى وما هو القياس الذي يحرم في حق عقل... الله قياس التمثيل وقياس الشمول قياس التمثيل ها دايما ده دايما بننطق ان زي س اللغه العاميه بتاعتنا الداركه او طغن ده احنا يعني الامر مش لازم الاستاذ الشيخ يقول التمثيل ما هنعمل ايه بس احنا الناس كده ورك ازاي المهم قياس التمثيل ما تجعنوش <تصفيق> حاجة <تصفيق> قياس التنفيذ هو الحق وفرعي ده أصل في حكم من جامع العلة وإحنا شرحناها بكيلها في المحاضرات ياريت إخواننا يسمعون القيام ده لا في حق الله ولا في باب الغيبيات هي جلس في باب الفقه وقياس المخلوقات بعض على بعض الشتات أيضا قياس الشمول هو قياس كله على جزء لا يجلس في حق الله لأن الله قال فلا تضربه إله بإهلا لكن القياس اللي هو جائز اسمه قياس الاول قياس الاول قياس الاولة يضرب به في باب السفات الالهية من باب تثبات الكمال الله بطريق الاولة وخصوصا فيما ثبت يعني ما دارش اضرب قياس الاولة في حق الله الا فيما ثبت ماينتعش كل قياس الاولة كده مطلق قياس الاولة يقول لك مثلا اثنين داخلين الجامعة في السلوية العامة والمجموع فيما كل إيه في الطفل بتأخذ من خمسة وتفعين يبقى اللي فيها بكبينة يدخل ولا لا يدخلش ها يدخل من ده إيه أولى فلو الراجل اللي وقف على الشباب موخه ده عارب وقال لا انت بيها بكبينة وتفعين ما تفعين شوه خمسة بس محدد فيها كيبينة أبقى إن قياسي معروف <تصفيق> فإينا قياسي الأولى النظر بفي حق الله على أساس أن تفهم الكمال اللائخ بالله عسى لأن الله يا إخواني لم يمنع أن يتصف الإنسان بغصف يليقوا به يعني على سبيل المثال الإنسان يتصف بالغنى والإنسان يتصف بالغنى الرب يفقاكه يتصف بالغنى والإنسان يتصف بالغنى غنى ربنا مطلق دل عليه اسمه الغليل وصف الغنى المطلق لله عز وسلم وده ساد والله هو الغليل لكن الإنسان في وقت الغنى بالنسبة إليه إذا كان موجود مفروض على أغنية ولا على فقراء صدقة تأخذ منين وتربى على فقراء فده غني وده غني. هل كون الحق سبحانه وتعالى مستصب بالغنى يمنع أن يصف الإنسان بالغنى الذي يليق بالإنسان ده غني, غني بس الغنى هذا يليق به بالنسبة لغيره من الفقراء لكن بالنسبة اللي لدينا الحق كل فقير يا ايوه الناس انتم ايه ما هنا ما بيش بقى غانوا فيه كل فقير يا لله ليه لان الواقع بيقول كده هو اللي خلقهم وما واحد حتى ان كان مهما كان ميليار بير يستغنى عن الحق سبحانه وتعالى لحظة لان ربنا لو ما انا عامل هوا حيفسر اللي انا كلام ماشي وواضح مش محتاج الإنسان غني بالله أخبرك إزاي غنيهم بغنى الحق هو الذي أغنى وأنه أغنى وأغنى يعني المعنى التي تقوله في الحكم ليش في حاجة أخبرك إزاي على هنا الإنسان غنى الإنسان يلق به بالنسبة لغيره وهو غنى بنسميه غنى نسبي مش غنى مطلق أبدا فأنت معي يقول لك إيه قاضنا رجل في العالم بس احنا بالقيدها بمين بالرجل والعالم القاضنا رجل فين في العالم لكن لما نقول هو الغالي ده اسم مطلق في الغالي لا يمكن ان يوصف به الى رب العزة والجلال ولذلك تسمي عبد الإيه؟ عبد الغالي لان الغالي مطلق لرب العزة والجلال خليكم معنا بقى دي في القيص الأول طيب إذا كان الناس النقيقة تروح لواحد تستلف منه بيدور على اللي عنده فلوس قليلة ولا فلوس كتير ردوا يا إخوان احسبوها بتروح تستلف من واحد وانت عارف ان هو بيستلف من الناس ومديون هو هاول يا إخواني هاول يا إخواني كذا وكذا وكذا هو بيجيلك يظل من أني عندك وهلحصة كما عندك لكن دايماً بيروح للأغنى من داب إيه ها. أولى فإحنا نحسد فيه عشان لو ضرب مساء بقياس الأولى تفهمه إذا كنت تروح لمن لديه الغنى وتطل منهم يبقى من داب أولى اذهب لمن بيده خزائر السماوات والأرض وتوكل عليه واقلب منهم وادعوه وخد الأسباب يا سباك الأسباب وقفت على ذلك في كل اوصف الحقيقة صلى الله يبقى هذا في وصف الايه في وصف الغلاث يطبق على كل اسمائي وصفاتي بقياس الاولى فقياس الاولى هذا عشان تظهر منه توحيد الحق سبحانه وتعالى في عبادتي كيف يكون وكيف تتوجه اليه وكيف تعتمد عليه ويضرب ايضا في ذلك الصفات عشان يبين اذا كان مثلا واحد غنيب وانت محتاج له دايما بتقابله بتحييه واهله بتعك في البيت وساعتك تعمل له تحيه وتعمل له كل حاجه كده برده ولا حاجه عشان انا عايزك تبقى واضح هنا طب يا اخي اللي انا عليك واعطاه وربنا سبحانه وتعالى رزقك وين تعد نعمه الله لا تحصى الا تعظمه لا تستقل الله عنه وتنت بدل ما تقعد كل شويه يسب في الدين ويلعن في الناس وغير ذلك مما يفعلون في حال اقل عظم ربنا تقول عظمه. احلف بي ولا تعلب غيره. والمشارة فابوي. تقولك ابوه يعني ما اخبرك بزال. هل عظمه تبتحلبه ابو عسنا بو عظمه عنده. يا عظم من خلقك من دار ايه? اولى. ويبقى هذا ليه بس طبعا هلقولك يعني ايه? الحرب بغاني الله عز وجل. هذا بس في قياس الاولى في باب الصفات عشان تفهم اني التوحيد. فباينيه دلوقتي بقولك واما المثلان المضروبان. المثلان هنا بقياس ايه? اه? تمثيل الشمول ولا أولى هنا قياس الأولى حيضرب مثل في باب الصفات لا يبقاش بقياس التمثيل الشمول يبقى بقياس إيه الأولى وأما المثلان المغربان فإن الله سبحانه وتعالى شوفوا المثل الأول أولا سنقوله كده باختصاد ومش همطول أخبرنا عمة الجنة من المخلوقات الجنة فاها مخلوقات ولا نشيه كلها فاها مخلوقات كلها مخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمشاكل إذا عشل فخمر فالبن ومحم طير وفيها بقى ما شاء الله ملابس ما شاء الله والمناكح المشاكل والقصور جهبوا في الضو ولمن مقام ربي ربنا جنة ربنا يعلمه الجنة اللهم اخفل المجنون فاخبرنا ان فيها لابنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفرطة وفاكيه وحورا وقصورا دي مخلوقات ولا ماش مخلوقات حب يعرفه شفر فيها ما لا عين ولا اذن ولا خطر على قلب شتى طب احنا سمعنا اقول اذن سمعت ال... ولحم طير مما اشتهون وحورون عين الى اخر مقال سمعنا ولا ما اسمعناش لا. لا ما اسمعناش اللي انت سمعته كلام ومعاني تدل على الكيفيات اما وصف الكيفية بقى يعجز الواصفون عن وصفها ففيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على القدرة لأنه قلت لك مثلا إيه؟ أن الرمانة يأتي منه كل الناس الآن تكونوا ساعة قال لا طب الرمانة دي نستنى على أي عربية ولا يلزمها لو واحد قاعد يتصور بس المكيفية ماشي هتعمل يتصورنا كيفية يبقى ما لعين الراهب ولا إيه ولا وزن سمعت ولا خطر على قلبه بس ما فيش احنا آمنا بوجود هذه المطعومات والمخلوقات مع ان احنا نعلم ان الكيثية لا نعلمها ودي حقائق موجودة في الجنة ولا مش موجودة كل الطوارب قول الجنة فاها عناب وفاها وفاها زم ربنا اخبر اشمعنا دي تأخذونا على حقيقتها واذا اخبركم الله عن نفسي وعن وفصي وعن كيثيته انها غيبية ولا تعلمونها طولها لو اثبتنا هيبا تشفيه يبقى اثبات اوصاق الله من دب ايه اثبت وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الإيه؟ الأسماء الكلام المشترك في المجرد العالم وإذا كانت تلك الحقائق اللي هي في الجنة التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا في الأسماء بس إنما الكيفيات والحقائق شتان بين عينب الجنة وعينب الإيه في الدنيا وشتان داينا الحريم اللي ما بينك الجلس والحريم اللي ما بينك الدينة شتان قوي <تصفيق> <تصفيق> على الأقل المرأة هناك مرضتنا الغافة على جوزة كل يوم إلا من رحمة ربه جالس دي ممكن يكون شامعين نايزة على ولا حاجة ربنا الله تعالى يبارك وفي أزواجهن اي شتان فهين فيها موافقة في الأسماء الحقائق في الدنيا وليست مماثلة لها بل بينها من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعال كلمة التباين التباين يعنيه ثباز أنا كان لأخ الله يتجمه الشيخ محمد سورو الشعبان عامل كتاب اسم الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الاعتقاية الكاث مجلسية في دار عدوم راقت بها امتياج ورسالها جميلة حوالي 788 صفحة تقريرا فهو طلب اننا عملنا مقدمة فاني كتبت هالف على المقدمة بيها انبارح وودة هالف المهم ايه في حاجة غريبة اول كات من ضمن الكلام اللي كتبت في المقدمة اللي هو مصطلح الذات ومصطلح البائن بائن كلمة قولك ربنا شفاعة تعال معتقد أهل السنة الجماعة عالم فوق عرشه دائن من خلقه لا شيء من ذاته في خلقه ولا خلقه في شيء من ذاته فلقض دائن دي كلمة دائن وكلمة ذات هل هذه المسترحات شرعية ولا ذات شرعية فالمهم الشيخ العزمان أقول لا إحنا ما نقول هاشا عندما الضرورة عند الضروره ده النص كلام الشيخ الغلباني في كلامه ان قالوا الباحث من من كتبه بيقول لك مقوله عند من باب الرد على المبتدعه لانها لفت ان الشرعي والباحث يعقب على الشيخ الغلباني بيقول ايه احنا ما ناخدش بها خالص عشان نلتزم بالالفاظ النبويه خلي بالك ونقل كلام هذا عن ابن تيميه علي محضر ابن تيميه بيقول لا لفظ الزياد ليس من نغة العرب العربة ولكن احنا بيقوله من باب الأخبار أو من كده المتامير وكل وابن حضر بقول له احنا ناخد لذة على أساس النذات معناها النفس والنفس ثابتة فيهين في القرآن انا وانا دفت بالمقدمة قلت سواء تلقى في الكتاب ان شاء الله عز وجل حاجة غريبة قول دول ناس اعلام وناس كبار قول الشيخ الالباني معروف رحمه الله في العالم الإسلامي زي بصمة بصمة على كل واحد باعي قول ايه صحور شكل ألباني الفقر له اللي يقول صحور شكل ألباني والعلم ابن حضر عمجة في الحديث في ذات الحديث وابن يتايمين عمان وابن يتايمين ما بيش واحد بيحب بيحب, بيحب بيتايمين على الجنس الا عليكم يعني لكن لما نيجي نلاقي المتكات الزائل والذات غريبة لمسألة ان ربذ الزائل يارد في حديث النبو الشريف بنصه لم يجذب إبراهيم إلا ثلاثة جبال سنتين منها في ذات الله فازاي أقول ده أقوله من ده بعد ما يقوله رسوله السلام ما النصه واضح أقول اعتاد الكلاف اللي يقول ذات الله مين يبقى ده لفظه مرتبع أو لفظه نقوله عند الاترار لا ده نحن مطمئنين أوي يعني رسوله السلام قاله بنصه فالزاي دي كأنه كإن ما قرهوش الليلة وسبحان الله ده بالنسبة للزاد كبير يغضي البائن او لا البائن ديت وغضي مش شما هو بائن اصلا جاء الاسم فاعل من دانا يدينه في عندك دلوقتي دانا وابانا دانا وصف زاد ادانا وصفح في الارض زي ما نتوقع الحياة صفة زاد والإحياء صفات سعر تفكريني سلامنا تفكريني الحياة صفات ايه ذات لها تتعلق مسيئة الله إنما الإحياء صفات سعر تتعلق مسيئة القدرة ها؟ ذات القدرة ايه ذات والتقدير سعر العلوم الاستواء فاحنا بقول في وصف دولة وصف ذات ابان وقف ايه دل عليهما معا بالتضمر اسم الله المبين ويعلمون ان الله الحق لأيه المبين ما معنى المبين المبين هو الذي بان بنفسه وابان لغيره قلمة وقف البينونة والابانة ثابتة لرب العزة والجامعة ازاي هو النظم شرعي؟ يبقى شرعين البيونة اللي هي الانتصال او الظهور فراغبين اسمعه تعالى ذائما كخبر وكواسط له لكن هولي البائن من اسمائه من اسمائه المبين ولما نرجع لمعاني اللغة في المبين نظر ان المبين هو الذي دانى ابانى دانى بنفسه فهو ظاهر تلصى خلقي ومن اسمائه الظهر وابانى الحق لغيره وأبانا لخلصي الشرائع والإحكام وغير لهم تمييز الحلال من الحرام عن طريق رسول فلو ما كنا معذبنا حتى نبعث رسول واللي يرجع لتفسير اسم الله المبين في الكتاب بتاع اسمال الفسمح يلاقي الكلام واضح جدا جدا جدا كتبت لسيعلين مع أنهم أعلان ونحن نزلهم ونحترمهم وهم على رؤوسنا واعتقادنا مأخوذ مما كتبوه ودونوه في كتبهم إلا أن المسألة على خلاف ما يذكرون في المسألة احنا نذكر هذه عند نذ ازاي اقول عبدالفرار رسول صلى الله عليه وسلم نصة نصا وورد الاسم اسما في قول اللي هي تبارك تعالى ويعلمون اما ما الحق المبين فقول لك الوقت هي اقول لك اشوف باقي الشيخ اللي جاي دلوقتي الجاي يعدين لعشيخ الالباني والشيخ ابن حضر وطلع مين ابن فلان ابن فلان فهي احكاد حقه باطل ولا قضية باف مين ومين فبلاك ازاي احنا منحبش الكلام فالبخار ومسلم اتفق عليه كل كتب السنة ايه بائل اسمه سعر بان او بان بان فعل وبائل اسمه سعر ابان فعل المجين اسمه سعر طيب معلش اقول تعالى بشوي واذا كانت تلك الحقائق اللي هي ايه حقائق اللي هو ده في الجنة. التي أخبر الله عنه هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا الأكل والشرب والأشياء اللي ربنا ذكرها خمر والماء واللحم والعشرة وليست مماثلة لها بل بينهما من التباين التباين عن الانفصال والسرق والتباين الضبوع والانفرار والتواحد ده كلها معانا لأن أصدقائنا للتواحد معاناها بينونا انفرار ده غير ذلك اللي هو قال ناكبر الله تعالى ليس كمثله شيء ده بيات بل بينهم من قد ما لا يعلمه الا الله فالخالق سبحانه وتعالى اعظم ايه مباينه فكيمه المباينه واختل المبين واختل ده للمخلوقات منه مباينه المخلوق للمخلوق ومباينه لمخلوقات اعظم مباينه الموجود الاخره الموجوده دي يعني عايز نقول اذا كان في الفرق بين المخلوق بتاع الجنه ومخلوق الدنيا وليس الاشتراك الا في مجرد الاسم المجرد المشترك العام زي ما قول لبن وما حددكش انا لما قول لبن نسقيكم مما في بطونها البطون من, من بين فرس ودم ايه لبن خالص انا لبن خالص اللبن خالص من بين فرس ودم عرسين وعرسين طعم وحين بغش في ازاي لكن قولوا انهار من لبن لم يتغير طعم تتصور بقى لبن الدنيا قول لي بقى بقر مين وحيوانات مين اللي حصل لك المهر من لبن كلام ما لا يعقل لو كان نفس اللبن العنم يقولك هذا لبن أخبر الله عنه كحقيقة لا يمكن أن تصوري تيثية إلا ما نشوفها بعمينة أو نشوفها مسيحة وليس هو اللبن الذي نشربه في الدنيا في فرق من مخلوق الدنيا ومخلوق الإلهي لا أجعل يبقى فرق بين المخلوق والخالق من باب إلهي وفرق بين أوسط المخلوق والخالق من باب أو ده اسمه قياس في الاول ومباينته لمخلوقات اعظم مباينه موجود للآخر الموجود الدنيا اللي المخلوق اقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق وهذا دليل واضح الكلام ده واضح ولا صعب ولهذا اختلف الناس في هذا المقام ثلاث طرق دول بقى ان شاء الله زوجال لو في عندك انتبه على بعض الاسئله وانتم يا رجاله كم شوم ان اردتم فانتظروا ما كانش خلاص قال يا رزق المقدس على كتاب النظاره مقدس عندهم انما عندنا احنا نعلم ان على موسى وعيسى حق اما ما بين يدينا الآن فلا نستطيع ان نقول هو بنفس الذي نزل على موسى وعلى لا بل الربنا اخبر انهم حرفوا فيه وبدلوا أنا الشيخ الإخوة عزيزين نشو براحك وأنا عن نفسي أقوم وأركب المتر وأروح <تصفيق> السلام على صلوات حضرتكم جعلتم الأسماء 99 اسما فقط فكيف نقرب هذا مع حديث اللهم إني عبدك وابن عبدك فقلتم الوارث الرشيد وغيرها لست من أسماء الله أنا ما قلت في الوارث من أسماء الله بس اللي استعليت بالكلام الرشيد مش من أسماء الله إنما من أسماء الله وغير وقت. ليس ليست من أسماء الحسنة فهل الأسماء اللي تكلمت تكلم عنها الحديث أسماء حسنة اللي بنقرره وانتوا في دلوقتي إن عدد الأسماء الكلية لله عز وجل لا يعلمها إلا الله ما علمنا وما لم نعلم أسماء الغيبية ده غير محصورة في عدد اللي ورث الكتاب والسنة في 99 اسم مطلق 99 اسم اللي مقيم فالأخ لو دور كويس حيلا الوارث اسم موجود المطلق إنما الرشيد ما وردش لا في قرآن ولا في سنة لا إس ولا وقص ولا فعل لله تبارك وتعالى أرجو من فضيلتك أن تطلب من الإخوة أن يصور المحاضرات المكتوبة لنا ولذلك الأخير الإخوة اللي خلوها أو بيكتبوها ويدونوها أنا عارف أني فيه صعوبة في نكتب اللفظ العامي وتحول العرب أو اكتبها زي ما أقوله وخلاص يعرفت حيث تفيدي الأخوة في أريقها إلى اللغة العربية دي عايزة جهد منك أن أحولها من نفس العرب لكن إخه يمكن يستفينوا منها أن يكتبون جزاهم من الله وخيراً يتصوروها عندك؟ عايز يتسأل؟ اكتب سؤال بعض يلماء كدلة بحديث مسلم خلق الله أدم على صراطي طول ستنا زراعاً والتدلة بطول على أن الضموري يعود على عادة مين تعش مين تعشب تعش خلق الله أدم على صورة عادة؟ كلام مين تعشب لا هي بلاغة الحق في المسألة وابح في اللي ثاني متوحده الصفات هي اسمت الحديث منه ما أخبر نبع السلام على ظاهره وليس ظاهره وتشبيه ولا تنسيه خلق الله وادم على سورته لأنه فيه قدر مشترك في الأسماء عند التجرد وقدر فارق عند التخصص والتقييم بل خلق الله آدم على سورته في القدر المشترك عشان تسبت القدم فارق وأنا كتبت الكلام ده في التعليق لأن الشكل ألبانه بي خلق الله وادم على سورته على سورة آدم كلام موجود صحيح فأنا كتبت في المتبحي الويل لما يبعد كتاب ده في ايديكم هتقرون من بسطنة. لا على أساس ايه ان ربنا سبحانه هذي برضو من دون توفق الله تبارك وتعالى ان واحد اهتدى للمعنى بسرعة فالسرقه بشكل يكهب القادر ربنا سبحانه وتعالى خلقنا على سورته في القدر الايه المجرد المشترق عارفين يعني ايه قدر المجرد المشترق يعني اسم السميع ده مجرد المشترق الله سميع يبقى فارق يبقى ده مضاف لله الإنسان سميع مضاف لمين العبد للمخلوق فخلقنا على القدر المشترك لنوحد الله في القدر الفارق احفظوها كلا فكروا فيه خلقنا الله عز وجل على صورته في القدر المشترك لنوحد الله عز وجل في عبادته في القدر الفارق المستعامل أسماء الله أرى المقيدة مضافة حوالي الله أردنا أن أحيانك بكل اكتب بسك اكتب النفذ جانب كتابته <تبقى> اكتب بسك خلاصة فكر فيه مش مستوعبين ما قولونا المرة الجاي وانا فالحق خلقانا على سورة في القبر المجرد المشترط لنوحد الله في عبودياته في القدم هو الفرق قفزوا بقى, بقى كل الليلتي ده لفرق اللي الفرق الجاي إن شاء, شاء الله عزيزان الله يحلنا ربي من نقصد بالخلص الخلص يطلق على المتكلمين وكل من أعقب عصر طائر الكرون العقل على النقل حديثي نزول السماء الدنيا فما كان العرض هل نزول بالعرض كان مغير العرض إحنا ما نعرفش بتايفية يعني. لو شفت حقولك أنا ما شفت حبي شافت وانك اللي شاف يقوله وما فيش مسيل عتنا عرفه لك خبت أولا انت عارف طيب برضه حديث خلق الله ادم على صرطي الكلام دلوقتي اصبح واضح طب وانت شايف الكلام مش جاي ولا واضح مش صحيح مين؟ يقولك إنه خلق الله أدم على صورته على شرم تشريف العبد يعني إزاي يعني على صورته؟ ايه وهو وضه الحديث يعني إزاي على خلق الله أدم على صورته؟ يدافت صورة العبد لله من باب الايه؟ التشريف يعني إزاي؟ فالكافر أو, أو المؤمن نفس السلام التوجيه بتاعه ما حيبهش فقط فكر فيها بس فكر الله يدري فيكم اللي أنا قلت في حكاة قلت في حكاة القدر المسترك والساس دي العبارة بتفكيره فيه تفكير فيها كويت وحتناش بعضنا بس فهنا والاخ اللي بعت لي عريضه كبيره ليا خلي السؤال على قد انا صراحه يعني ممكن يكون برضه حديث سرين عندما خلق الله تعالى خلقنا خلق الله ادم معنا الصوره استنظار بين المقصود واضح الامر جلي فان ذلك يرضى انما ما صنف تعالى لما خلق ادم عليه السلام خلقاته استنظار ولم تتغير تلك الصوره لادم بتقدم الزمان فبقي كما خلقه سبحانه وتعالى وان من اسس الاسلام عدم تشبيه او تعطيل او تمثيل في منها فليس كمثل شيء وازيب الامر توقيحا ان الله خلق ادم من بداية خلق ستونة زراعا وحوله سبعة ازرع عربا لانه لا يتبرد في في الطول طولا ولا ارتسرا فكان خلقه المهم يعني لذا اكتشى خلق بخلق رسولة ادم الكلام في الحديث يقع على اقرب موصوف والله اعلم ده الرأي يقول الاخ لكن غير صحيح كلامه دي ما اسمه الموصف هين <تصفيق> <دينا>. نعلم <تصفيق> انا كتبت في المتين فكر وفهم من المرة الجاي انت مستقين علي ايه الله فاكر في معناه اللي انا خلق الله ادم على صورتي في القدر المشترك عشان نوحده فين في القدر الفارغ اللي هو عند الرفع والتخفيق فكروا فيها كويس الاسبوع الجاي هتلاقوا ان الكلمه دي هي اساس التوحيد وبعدين الكلام ده عدنا في الاسلام موجود برده هناك وقال الله نعم للانسان على الثورهناك فده كلام ده في التوراة حتى المعودة حتى الثمان. بس كلمة كشبهينها بالبيانة. خلق الله عدم على صورته ترويه على صورة الرحمن ورواة الثقة. ده كلام من حقك. وانكبع بالناس يضعف. العلبان يضعف. لكن كيف تخلق الله عدم على صورة عدد؟ هذا لا يمكن. ولا يوقف. وتأود ذا اللي خلق الله عدم على صورته الكلام. مش محتاج الى مزيد تعليق انا قلت ولدار اسمامي شيئين لغناهم مقدر مسترق وقدر مسترق حيليل الامور سهلة ومنسورة ان شاء الله سبحانك اللهم وحمدي ترشال والله السلام والسلام والله الله <تصفيق> من الحقيقة الاخوة اللهم سألوا عن شرح العقيدة التحوية وسرح العقيدة التحوية انا جاب معايا سونا في خصف المحضرة فاحد الاخوة هياخدها وينتخ منها مجموعة يجيبها بالطلب المرة الجاية وايظن ممكن الاخر اشرت او احد الاخوة ينسخ فالاصل عشرة قال لك خمسة نعم لا مش العقودة اوها كلها سنة كاملها تبدينها كل سبوع محاضرة السوانة ايه؟ فيه؟ السوانة بعيدة امية عشو محاضرة مبدونه والتلاتين متى وقلها وقلها وقلها ايه لا اللي حينسخ منهم دي اللي ينتخص كان ليه عشو محاضرة لكن اللي عايز ينسخ ينسخ اوستر السنه المره الجايه على رزمه ما ننسى خمسه ولا سته ولا 10 ونوزع عليكم قسمهم من بعض طب في الاخير دي ننسى كله كده لا طب هو لو قعد يفضل واقف لكن لو جلس برضه صلاه ماشي باطله مش فاهم من منها يعني القضيه مش بالشكل ده القضيه ان خطا وخطا معروف عنه